اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقف الافلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاه فاعلون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 فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين ثم ضعسون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وانزلنا من السماء ماءا بقدر فاسكناه في الارض وان على ذهاب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 تُنْبَتُ بِالدهْنِ وَصِبْغٍ لِلآكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ عِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ وَلقد أرسلنا أنوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله فقال يا قوم اعبدوا الله فما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقالوا ولأولئك الذين كفروا من قومه ما هذا لا بشر مثلكم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 إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصَ صُوبَهُ حَتَّى حِينٍ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ اسْلُفْ مِنْهُمْ كُلَّ زَوْجَيْنِ مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ الثَّنَيْنِ وَأَهْلَكِ إِلَّا مَنْ سَبَقَ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ نُغْرِقُ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُلِ الرَّبِّ أَنزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٌ وَإِن كُنَّ إِلَّا مُبْتَلِينَ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ أَنَعْبُدَ اللَّهَ فَمَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ افلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخره وكذبوا بلقاء الاخره واترفناهم في الحياه الدنيا ما هذا الا بشر مثلكم ياكل مما تاكلون يَأْكُلُونَ مِنَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِنَّا تَشْرَبُونَ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا واعظاما انكم مخرجون هيها تهيما لما توعدون انها الا حياه الدنيا نموت ونحيا نموت ونحيا وما نحن بمذعوذين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 فَضَلَّ عَنِ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ثُمَّ انشَقَّنَ مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلُهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةٌ رَّسُولُهَا كَذَّبُوا فَاتَّبَعْنَا بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَابْعَدًا لِطَوْنٍ لَّا يُؤْمِنُونَ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ فَقَالُوا بَنَيْنَا شَرَيْنِ مِثْلَنَا وَقَوْمُهُم مَّا لَنَا عَابِدُونَ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانَا مِنَ الْمُهْلَكِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَأَوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ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 وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُم زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِنْ آلِهَتِنَا لَهُمْ وَبَنِينًا نُسَارِعُ لَهُمْ في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 انهم الى ربهم راجعون اولائك يساعدون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا الا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يغلمون بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ حَتَّى إِذَا أَخَذْنَاهُمْ مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ لَا تَجْعَلُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ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 لَطِيَانِ الصِّرَاطِ لَنَا كِبْرٌ وَلَوْ رَحْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضَرٍّ إِلَّا لَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ لَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ 129. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون 120. وهو الذي أنشى لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون 121. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون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 121. فلأتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون 122. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله 123. إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض 124. سبحان الله عما يصفون 125. عالم الغيب والشهادة فتعالى عليهم شِرْكُونَ قُل رَّبِّ نَا تُرِيَنَا مَا يُوعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلَى أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ ۖ فَنُرَدُّ إِلَيْكَ صِغَارُهُمْ ۖ وَهُمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ قُل رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُون سُنْهُ قَالِئُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ دَرْزَهُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ لِحُون وَمَن خَفَّت مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم بِجَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُم أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تَكْذِبُونَ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ظَالِمِينَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ إِنْ كُنَّا ظَالِمِينَ قَالَ اخْسَؤُوا فِيهَا 121. فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا, ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين 122. فاتخلتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون 123. إن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 نا حسابه عند ربي انه لا يفلح الكافر وقل الرب اغفر وارحم وانت خير الراحم